ذَلِكَ بِأََّهُ كَانَ التَّأتِيهِم رُسُلُهُم بِالْبَيينَاتِ فَقَاوا فَقَاُ أَبَشَرُ يَهددُ نَنَا فَكَفَرُوتَ وََّدْ فَكَفَرُوتَ وََّ وَسْتَونَ اللَّهُ وَلَّهُ وَنٌ حَمد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 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ يَكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّآتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ